الرب العالمين الصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين ثاني يحيى عمالك عن, عن نافع ان عبد الله بن عمر كان ياخذ الماء باسم غواهي باذني وحدثني يحيى عمالك عن ابو بلغه ان جابر بن عبد الله الانصاري عن المسح على العمامه لا حتى يُفتح الشعر بالماء وحدثني عن مالك عن حشام عروة أن أبا عروة بن زغير كان ينجع الإمامة وينشح رأسه بالماء وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبي إمراض عبد الله ابن عمر تنزع خمارها وتمسق على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير وسئل مالك عن المسح على العماعة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وَلْ يَمْسَحَا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمَا وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجْمِ قَوَضَ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جفا وضوءه قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يُعِذ الصلاة القاوم مركنه وقف طيب قال رحمه الله نعم بما يجع في المسح بالراس والاذنين حدثني يحيى بن مالك عن نافع عن عبد ال نافن عبد الله بن عمر كان ياخذ الماء باصبعيه لهذين نعم هذا الباب عقده المصنف لبيان المسح بالراس ولذين كيف يمسح بالراس وحكى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه إلى أذنيه النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح برأسي ثم يمسح بأذنيه ربما مسح بأصبعيه مسع أذنين أصبعي مع رأسي هذا هو الأصل أن يمسح الرأس ويمسح ماء الأذنين وربما جدد ماء للأذنين غير الماء الأول لكن الأصل أن يمسح الرأس ويمسح الأذنين بفضل ماء الراس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس عرفنا يا إخوان الأصل في المسح تمسح الرأس وتمسح الأذنين معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من الرأس لكن إذا لم يبقى بلل تجدد الماء للأذنين وحدثنا ياحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على الإمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء هذا الحديث رواه مالك بلاغا عن جابر بن عبدالله الأنصاري أنه سئل عن مسعى للإمامة فقال لا يعني لا تمسح حتى يمسح الشعر بالماء لكن هذا القول ضعيف والصواب أنه يجوز المسعى للإمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسعى للإمامة ومسعى على الناصيه مع الامام ومسح على الامام على شعره فثبت هذا وهذا وهذا فلا ضير على على من مسح على ودي من السنن التي خفيت على عامه المسلمين فاذا راوا شخصا يمسح على الامام كانهم يستنكروا ذلك استنكارا شديدا بيشير على الذرب يمسح عليه لأنه لم يبلغهم شيء في ذلك وحدثني عن مالك عن هشاب بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزل عمام ويمسح رأسه بالماء إذا نزع الرجل عمامته مسع على رأسه فلا حرج وإذا عليها كان أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسى على الإمام أحيانا وكان يمسى على رأسه تارة أخرى فهذا سنة وهذا سنة وهذا جائز وهذا جائز وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد صفية بنت أبي عبيد هي أخت المختار ابن أبي عبيد الذي ادعى النبوة و لم يتب من ذلك حتى أهلكه الله فهذه أخته لكنها من كبار المؤمنات وكانت زوجة عبد الله بن عمر رضي الله نافع لمن كان صغير مولى بن عمر كان صغير رأى صفية امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها تنزع وتمسع على رأسها بالماء مع أن المسع على الخمار أيضا جائز لكن إذا كان يسمس على الشعر المرأة مسلت على شعرها وخلعت خمارها لحرك ليه قال ونافع يومئذ صغير لأنه لو كان كبيرا لا يحل له أن ينظر إلى امرأة عبدالله بن هو ليصفيه من تاجع بي أخت المختار الذي ادعى النبوه وسئل مالك عن المسح على الإمامة أو الخمار فقال لا ينبغي أن يمسح, أن يمسح الرجل ولا المرأة على إمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسه انتبه يا أخوان يكفي يعني المسعى للإمامة كان مالك ينكره والمسعى الخمار كان ينكره لكن كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول غيره وسئل مالك عن الرجل يا جماعه الناس زمان قالوا العلم تحت الشجر وتحت يعني حر الشمس عاد وسئل مالك عن طيب وسئل مالك عن الرجل يتوضا مال قالوا له في ذله يتوضا فنسي أن يمسح على راسه حتى جف وضوؤه واحد قالوا له يعني قالوا لي مالك توضى ونسى يمسح رأسه حتى جف وضوه الذي توضاه فقال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة الإمام مالك قال إذا كان صلى يعيد الصلاة وإن كان ما صلى فليمسح رأسه ولا يعيد الوضو هذا كلام جميل ليش لأن مسح الرأس من أركان هو أجبات الوضوء فلا يصح الوضوء إلا به وإذا صلى به فإنه يعيد الصلاة يعني إذا صلى آه. الوضوء الناقص يعني ما, ما مسح فيه الرأس يعيد الصلاة وبهذا نكون فرقنا من باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين طيب نجع الفرصة اليوم للأسئلة الباب مختصر ونكمل بالأسئلة ها. السائل يسأل يقول هل يجوز التعامل مع أهل البدع والأهواء في نشر الدعوه لا الانسان ينشر الدعوه مع اهل ولا يتعاون في ذلك مع اهل البدعه لان اهل البدعه يدعون الى بدعتهم اهل السنة, السنه كيف يتعاون معهم على نشر الدعوه وهل نشر الدعوه نشر السنه وانت تقول اهل في اي شيء يدعون إلى البدء كيف تتعاون معهم على نشط الدعو لا يقول لك الصلاة والصوم والحياة من هل هناك قاعدة عند الملكية تقول كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق حدث ونسيانه وما معناها ده سؤال جميل قال المالكي بقوله قال هل هناك قائدة عند المالكية نحن نقول بذلك القائدة ضابط لأن القائدة إذا كانت تختص بباب واحد تسمى إيش ضابط هل هناك ضابط عند المالكية أن كل صلاة بطلة على الإمام بطلة على المأمومين إلا في سبق حدثه ونسيانه نعم في قائدة تقول كل صلاة بطلت على المؤمنين على المأموم على الإمام فإنها تبطل عن المأموم إلا في تسع مسائل المشهور منها مثالان عند الناس وهم الذي ذكرهم السائل سبق الحدث يعني الإمام سبقه الحدث في الصلاة يعني خرج منه الحدث غلبة في الصلاة تبطل عليه دون المأمومين المأمومين يتموا بإمام جديد إمام مننون وإن فرادا صح الصلاة وإن صلوا صح الصلاة كم احتمال هذه؟ قالوا فداي حاج محمد راح نتم ساكل يصلون ولا شيعة وأضح الصورة الأولى يتموها فرادا الحالة الثانية يقدم إمام يتموه بهم الصلاة تصح صلاتهم به ويكون إمامهم بعد الإمام الأول هذه كما الصورة ثانية ثالثة ديل قدم واحد وديل قدم واحد يعني الناس اللي هنا ديل لزه حاج وديل لزه حاج محمد وحاجة أحمد فعل قال شيخ الإسلام بن تيمية ليصلي كل منهم إلى من أراد من من قدم. ديل كده وديل من هنا ما شو صح الصلاة هؤلاء وصح الصلاة هؤلاء مفهوم هذا يعني دي أبعد صورة ونفقها طبعا خدت قوالب لكي بعدين انت لو الدار تسأل ما تسأل زوج جاهد أي حي جاهد كذا من لنا هذه الصورة الثلاثة لأن الناس يحتاجوا لها أولا يستخلف عليهم هو وزاته ما يقللهم ساك يستخلف عليهم فإن استخلف عليهم صلوا خلفه المستخلف فإن تركهم من غير استخلاف يستخلفوا لأنفسهم وإن لم يستخلفوا بأن صلوا فرادا صح الصلاة والفراد الاحتمال لخير صلوا بإمامين صحا الإمام ما له ها سفر المالكية ما بيجيز صلخة في المسافر الاختلاف النية هو قصر وهم إيش؟ متمين وإذا كانت جمعة يبطلوا الصلاة خلف إذا كان مسافر. لكن الصحيح كل ده مبني على أنه إمامة المتنفل المفترض ممنوعة والصحيح جوازها هل مجالس أهل البدع تحضرها الملائكة ذكر البدع لقاء الأهل البدع المجالس البدع تحضرها الملائكة لا ما تحضر يعني مجالس الذكر بتاعه مبتدع ما تحضر الملائكة هذه اللي عندهم الحساسية مع البدع حتى الرسول عليه الصلاة يقول أمتي أمتي لما يرى من آثار الوضوء الملائكة تقول له لا أحدثوا بعدك وغيروا وبدر فالرسول يقول سحقا سحقا النبي يقول تعالوا جيبوهم ال... عشان يشربوا من الحوض فالملائكة تضربهم ما أقول تحضر معهم حكم الدعاء بعد الصلاة عند المالكية مفصلا طيب كثير من المنتسبين إلى الإمام مالك من حيث المذهب لا يلتزمون المذهب إلا بحسب الهواء يعني ما بيلتزم يعني مرة يبقوا شافعية مرة يبقوا مالكية مرة يبقوا بر المزاهب على كيف هو ده كلام غلط يعني كثير من الأئمة الآن تلقى بدرس العشماوي الأخضري درس الرسالة ويدرس خليل لما يقول لهم ولنا دعو لينا يدعو بعد الصلاة ربنا أغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفونا آمين آمين مالك شدت مالك شدت في هذا تشديد شديد وكان ينكر على إمة المساجد الدعاء جهرا للحاضرين ومن تراجع كتاب شرح الرسالة ثمر الداني تجد الكلام دا في كتاب أو باب في الصلاة وإذا راجعت أيضا كتاب أن شرح الرسالة تجد هذا كذلك في كتاب المدخل للإمام بن الحاج المالكي والإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام وفي كتب كثيرة صرح المالكية بمنع الدعاء الجماعي عقب الفريضة أنكر مالك وأصحابه المدنيون الاشتغال بالدعاء عقب الصلوات المكتوبات جهرا للحاضرين وقال إنه بدعة ده مالك ذاتب تمشي وين تمشي كتب المذهب مصرحة بالكلام لشان مش كده مشايخنا القرين عليهم الفقه المالكي ما كان بيدعو دعاء جماعي جهرا للحاضرين بعد الصلاة التزاما للسنة من جهة والتزاما أيضا لماذا ذهب إليه مالك رحيم لأن مالك أعرف الناس بالسنة وكان في المدينة ما فارق 48 سنة و 48 سنة المجموعة كم 96 سنة 96 سنة ما فارق المدينة إلا في حج أو عمر. وعاخر دولتين دولة بني أمية ودولة بني العباس في يدي أخذ 48 سنة وفي يدي أخذ 48 سنة وكان ينكر الدعاء لو وجدوا في المدينة مستمر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك بينه بين مالك بينه بين الرسول صلى الله عليه وسلم حية بسيطة مئة تزيد قليلا ما حية كثيرة كان كذا الإنسان يلتزم السنة فكثير من الناس يقول لك ما ورد في الحديث وإنت ما قلت مقلد ما لكم الحديث المقلد يتبع إيه الإمام. وواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهمه قال التقليد واجب طيف المؤفد وواجب تقليد حبر منهم قال لك من الآن من أربع أمسك في واحد وقلده وتقليده واجب إذا تركت تقليده أنت آثم طيب نمسك من العقيدة أنت خالفت اعتقاد مالك وقلت تقليد حبر منهم واجب أنت آثم الآن لأن عقيدتك ما عقيدة مالك من البداية إلى النهاية عقيدتك ما عقيدة مالك. مالك رحمه الله له مسائل كثيرة في الاعتقاد اليوم المنتسبون إليه يخالفونها كده لما يقول المسألة صعبة يقول لك لا نحن في الاعتقاد أشاعر يعني مالك ما عنده عقيدة في الاعتقاد أشعرية يعني ما مالكية ما مالكي. إما مالك ما عنده عقيدة رقبته او عنده عقيدة لكن فاسدة احتمال مالك ده اللي هو امام المذهب واقتدعت به وراه ويا حيا ليه بس بالعقيدة اشعري وقلدت الاشعري جاي بعد مالك ثمانين سنة ليه ما عنده عقيدة كله كله يعني محل العقيدة فاضي زي الصفحة دي ما عندك عزر شوف زهول عنده اعتقاده مش عليهم لانه مالك ما عنده اعتقاد لا صح لا غلط لا شي يقولك لا استغفر الله طيب اعتقاده فاسد الاحتمال التاني انا بس دهر اديك عزر في انك فاركت لي خليت لي ده سؤال مطروح أقلت فاسدة لا صحيحة <تصفيق> يقول لك الأقدر أقول فاسدة ولا صحيحة ده المحال زاد الشيء دي جماعة متحرك ولا ساكن يا تقول متحرك يا ساكن أما تقول لا متحرك لا ساكن ده محال أيضا هل لو اعتقاد نعم فاسدة أو صحيح صحيح يلزمك اتباعه ما تمشي لزول وراه لا اعتقاده صحيح يلزمك فاسد ما بيلزمك لكن تكون شهيدة على الإمام مالك بفساد الاعتقاد وده الباقي ما يقبل منك الأشعر ذات أشعر لو قلت له أنا داري ما أخذ منك الاعتقاد لأن ما اعتقاد مالك فاسد يقولك ما تأخذ من الاعتقاد ولا يحل لك أن تعتقد حرفا مما اعتقد انا وفي الفروع ادلد اليدين في الصلاة ومالك كان يقبل اللي ادبالك يدعو جماعة بعد الصلاة فريضة ومالك انكر ذلك وكتبه مصريحة بذلك الحمد لله اول مكتب اقتنئنا من كتب مالك رحمه الموطأ شرح المختصر الرسالة من شروح السبعة أقلم إنها ابن عاشر العزية الأخضر العشماوية هذه كلها كتب نحن ندرسها وندرسها والشيء الذي فيه إشكال أو مخالف للدليل لا يلزمنا كما أنه لا يلزم مالك نفسه واضح الله يهدي الناس في مالك برضه مالك ده ما في فرق اشوفوا لكم ذول تاع الحمد لله مشايخ من اهل السنه هم اوعيه اوعيه لمذهب الامام مالك يعني الواحد يجيون قدر الجامع مليانين المذهب لا من المدفقين وعارفين السنة قالوا البخاري ومسلم وابو داود والتلميذ والنسائي وابن مايجا ومنهم من كان يحفظ الصحيحين كما يحفظ الفاتح لقينا معاون المذهب ولقينا معاون إيه؟ الأدلة والقرآن والسنة فأخذنا عليهم أول المذهب وقالوا يا جماعة المذهب ده يطبقوا فيه جاي واخذوا بالدليل الشيء الخالف المذهب بالدليل اخذوا بالدليل وتركوا المذهب والوافق الدليل من المذهب قولوا به وانشروه بين الناس والحمد للنحشة غالين كده مالك من أئمة السنة وهو سادات أئمة المسلمين ونهى عن التقليد وقال اخذ بالدليل قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام ده أبو حنيفة قال أيزو المسلم فاتعينه قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى قصر وقصر قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام زول المسلم لا ينبغي له أبدا أخذ بأقوالي حتى تعرض. على أي شيء تعرض أقوال أبي حنيفة على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة الحجرة التي فيها رسول الله ودفن فيها رسول الله قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول بره زمتا والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فضرب الجدارة بقولي المخالف الأخبار هل سوف يقول له كلام زيداء يقول كلام زيداء يقول كلام زيداء زخالة فالدير أضربوا بيه يقول لك لا بالراحة, بالراحة. الحيطة دي كثيرة عليه <تصفيق> الشافعي قال ما تستكسروا عليه فاضربوا الجدارة نضرب بالشبط لا بقولي المخالفة الأخبار احترموا النبي صلى الله عليه وسلم أما كلامنا ما تدعوا احترام إذا خالف كلام الرسول عليه الصلاة وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته الشافعي قال إذا خالف كلام الرسول أضربه فيه عرض الحائط أحمد بن حنبل قال ما تكتبوا أصلا كلامي ده بل اضل ذلك اطلبه اطلبوا الكتاب والسنه اللذان هما اصل كلامي امسكوا في الأصل كلامي ما, كتب... ما تكتبوه قال قال لا تكتبوا ما قلته بل اصل ذلك اطلبه قيل له يا ابا عبد الله اذا كتبنا كلامك انما نكتب العلم قال العلم كتاب الله وسنة رسوله طيب كلامك دماء علم قال أخشى إذا تباعد بكم الزمان أن تعارضوا القرآن والسنة بقول زمن إذا بعد شوية تمسك في كلام هذا تعارض به الشريعة تقول نعم هذه الآية قالت كذا لكن قال الإمام أحمد كذا فمعنى ذلك أن الإمام أحمد لم يعمل بهذه الآية فلعله اطلع منها على نسخ او تقييد او تخصيص فتجعلون الفرع اصلا والاصل فرع شو العلم ده بالله والانصاف ديل تفتشن الليلة بالفتاشة ابتلق زيوم كلمك النصيحة بالفتاشة مش الناس بيفتشوا الذهب الليلة ديل تفتشن بيفتاشتا الذهب ابتلق زيوم إنصاف وعلم وتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم لحرمات الله وهضم النفس نفسه اندده يسنه في الواطن لكذا ربنا رفع ذكره يعني الإمام أحمد لما قال ما تكتبوا كلامي ليه ما نكتبه ما علم قال علم كتاب الله وسنة رسوله قال أخشى انت بعد بكم الزمان أن تعارض الكتاب والسنة بقولي فأبو أبو الإثم. قال الزنب يبقى عليهم عنه ما زنبه زنب الناس العارضوا قال ما تكتب فكان الناس يأتون خلف الأسطوانات فيكتبون كلام أحمد يتخفون به ومعهم السرج السرج يعني معاون فواني صغيرة قدر الكبائي دي يولوا ها بيكتبوا أول أن يوم أحمد ينهرون ويطول ورقة ويعملها كده أول ما يتلفد منه يطلع الورقة اكتبوا الكلام <تصفيق> فاجتمع من كلامه حمل اثني عشر بعيرا لما علم الله منه الاخلاص برضو ما خلوا كلامه كتبوه وقالوا ان احنا ناس مفتحين ما بنعارض بكلامك القرآن والسنة لكن احدا نستفيد منه هل ستلقى كلام كلام الطير في الباقين واك واك واك, واك. يقول لك اكتب هزول الكلام بيتلقي <تصفيق> يقول لك نحن نريد أن نفعل المجتمع وأن نحرك المجتمعات وأن نحرك المجتمع ونفعله بكذا كلام كلام ما عند معنا تفاعل وتودين فاعله وتفعيل وكذا والأيدولوجيات وكلام الطير في الباقين يقول لك يا جماعة الكلام هابتل وكتبوهم ما نكتب فاعل المجتمع دي كتبوا ليه شو تفاعل المجتمع فعل. تفاعل تودية دايف. ثم قال هذه كالآن وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلتوا بل أصل ذلك اطلبوا هذه مقالات الهدات الأربعة نحن نعتقد أن أئمة الأربعة أئمة هدى هذه مقالات الهدات الأربعة فاحتفظ بها فإن فيها منفع لقمعها لكل ذي التعصب والمهتدون يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الإمام الفلاني رحمه الله أنشد هذه الأبيات في الاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الشافع قال من استبانت له سنة عن رسول الله فلا يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس حتى أنا بس سنة بينة واضحة لا يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس أي زول حتى أنا لذلك نوريك عظمة السنة ومرة من المرات سأل واحد قال له يا أبا عبد الله ماذا تقول في مسألة كيت وكيت قال أقول فيها بقول رسول الله كيت وكيت الدول حديث وهكذا المفتي إذا سئل يجيب بلفظ الحديث ما أمكن ذلك ليس لأن النص مضمون له السلامة والعصمة وكلامك ليس مضمون له السلامة والعصمة فإذا قدرت أن تفتي بلفظ النص فإنه الأوجب عليك ما أمكن ذلك واحد قال لك يا أخي زول له نص الصلاة يصليها 200 تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام على الصلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها دي فتوى مضمون لها السلام لأنه لفظ النص يعني بدل تقول له إذا ذكر طوالي صليها دي الفتوى صح لكن لو وديته اللفظ النص وقرنت الحكم بدليله يكون أقوى فأدهو الحديث قال علمنا ذلك الحديث عارفنه ماذا تقول أنت حسن لو في فينا في الزمن دي سألوه قالوا الحديث عارفنه لكن داين رايك نستبصر به ونسترشد به وكلام كلام كلام تاني ما بيشعر بأنه الآن فضلوه على النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا ما ينبغي خلاص سمعوا كلام النبي يلتزموه ما في داعي تاني لسعار رايك وما رايك لكن لما جاء زمن الرأي كل الكلام بيقى رأيك وماذا ترى وكذا كل كلام عن الرأي والفكر يقول لك ده مفكر إسلامي من قال لك مفكر إسلامي معناه ملخبط إسلامي كلمة خلي بالك <تصفيق> ليش؟ لأنه أصلاً الإسلام نصوص وأحكام ولا كيف؟ ما في مجال للتفكير مفكر يعمل حس عنه؟ حسن سمعته مفكر بتاع الرياضيات ما الرياضيات معلومة 2 في 3 في 6 داري سويا كم؟ و3 في 3 في 9 و4 3 7 ما فيه مجال تفكير إذا كان ده كلام البشر العمل البشر يقول لك منتهي ودي قواعد كلية وسابتة وكذا ومرات يغيروها الخواجات يقول لك دي رياضيات أولية وفي رياضيات سانوية كلام زيدا الدين ما عنده أولية ولا سانوية دين واحد الدين الذي كان عليه رسول الله هو الذي ينبقي أن يكون دينا اليوم أي تغيير مع نادة في الدين إنهم غيروا وبدوا كشاكيش وطبول وعوق وعوق وكواريك ده شغل جديد طوالي انت خليك على الامر القديم واحد جه قال يتكلم مع ذول وعنده نوبه كده بيدوق فيها قال له نوبه قديمه كانت سياده نوبه الرسول عليه الصلاه والسلام صغيره بدل واحده كده تملا بيها الحته دي عامله ايه النبي صلى وقال له عنده نوبه قال له كده ما عنده انت عامله ليه وده يمسك في حاجه لاقي قالوا خليها صغيرة زينة <تصفيق> افتكر انه المسألة فيها اصل واللي قتلها حديث واللي قتلها دليل قال له النبي عنده نوبة قال له ما عنده انت وكيتهو عارفه ما عنده المستنكر الكلام ده بتسأل انت عامل لين فده كله احداث في الدين ما في مفكر ولا شيء اي انسان سمي بالمفكر في الاخير نقض عرى الاسلام عرو عروة وافسد في الدين وأتى بأشياء عجيبة وغريبة وغير معالم الدين وهو ذاته لو ما عمل كده ما يبقى مفكر في رأي الكفار والملحدين والعلمانيين لو قالي جماعة ومن يشاقق الرسولة وخليكم على النظام القديم والدين العتيق وكل شيء تجديد وشيء جديد ما ما يصلح عليكم بالأمر الأول يقول لك أنت ما عملت حاجة نحسن منك مفكر ساكر حدرينك التفكر وتلقبط شويه شيء للقديم وخدتك جديد كده التفكير أما تقول لنا القديم القديم ما, ما ولانا في الجامعة بيقول لنا القديم وفي الدرس القديم والسلف الصالح, الصالح نحن جبناك وخلعنا عليك لقب مفكر لتعتي بشيء جديد وتستبدل بعض معالم الدين يقول لك لا لا خلاص أنا فيهمت الشغل حسن يجوز زواج النصراني بالمسلمة واليهود بالمسلم كده يا دوب انت شغال تمام وتاني يجوز امامة المرأة للرجال ويلا يتفكى وحد الردة ما فيه ليش لان ربنا قال لا يكره في الدين التفكير في الآية انك ما تفهمها لا يكرهها لمن كان في الكفر لمن يكون كافر أصلي ما نكره على الإسلام ده معنى الآية دي جاي وجاي. يقول لك الإسلام ودار يرجع تفضل تقعون الباب فاتح يعني الإسلام هكذا يدخل فيه من شاء ويخرج منه من شاء وأما حديث من بدل يديناه فاقتلوه فهذا حديث ينبغي أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة لأنه مخالف للروح الإسلامية ومخالف للذوق الإسلامي ومخالف للتعايش السلمي وكلام باطل ما عنده كرعين ولا عنده أساس فهذا هو المقصود من التنبيه على ما ذكر السائل وإن شاء الله ثمت أسئلة نرجع الكلام عليها في الدرس القادم ان شاء الله صلنا ومسلم عم